وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا امزاغت عنهم لبصار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 ما كان لي من علم بالملئ لعلائذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت توفيه من الروح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبن سس تكبر وكان من الكافرين. قال يا إبراهيم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. استكبرت أم كنت من العالين؟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 قال فبعزتك لا أغوينهمو أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق قَأَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ من تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا لَو كُم عَلَيْهِ مِنْ جُرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ